وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ إذ مفشت فيه غنم القوم وكنّ لحكمهم شاهدين ففهمناها سنين ما وقلن آتينا داء وقلن آتينا حكم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 فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضرر واتيناه أهله واتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. رحمة من عندنا وذكران العابدين